بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أن أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا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 إنَِّ رَبَّكُم الللههُ الذي خَنَقَ السَّماواتِ وَالْأَْرضَ فيِي ستَّةِ أَّ مِن ثُمسْتَوى ثُم استْتَوَى ثم على العْشْ يُودَبُّ الأأَمرْ مَا مِن شَفِيع إللاا مِنْ بَعِْ إِذْنِه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 إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ يَرْضَوْنَ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُوا بِهَا وَطَمْأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ نَارٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهدين ربهم يهدين ربهم بايمانهم تجري من تحتهم تجري من تحتهم الانهار في جنات نعيم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَو يُعجل اللَّهُ لَِّاسِ الشَّررَّستْتِْجَلَهُم بِالْخَيْرِ لَ قضِيَ إلَهِمْ أَجلَهُمْ لَ قضِيَ إلَيهِمْ أَجلهُم, أجلهم فَنَذَرَّينَ ل يَرجونَ لقاءنا فِي تضيِهِم يَطْغِيانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُينَ للِمُسْفينَ مَا كانَوا يَعْمَلُ وَلَقدَدَ أَهلَكْنَقُرونَ مِنْ قَبللِكُمْ لََّا غَلَمُ وَجَاءتتُم رسُلُهُ بِالبَييناتِ وَمَا كانَوا وَمَا كانَوا لُؤمنِنوا كَذَلِكَ نَجَز قَوْمَ الْمُجرمين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 اِتِّبِ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّل ۖ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 ففُون وَيَقُونَ لَْناَاءُزِل عَلَيْهِ آيَةُم مِر الرَبِّه فَقُلْ إَِّ مَْغَهِبُونِل فَن تَظِرُ إِن مَكُم مِنَ الْمُن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 جاء اثارح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَاعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ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 ما باغيكم على انفسكم متاع الحياة متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناهم من السماء كما انزلناهم من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتىََّ إذَا أَخَلٍَ الأرْرضُ زُخرُ فَهَا وَزَّنََّْانَةْ وَالزََّانَة وَبََّ أَهْلُهَا أََّهُ قادِرونَ عَلَيهَا وَبَنَّ أَهْلُهَا أََّهُ قادِرونَ لَهَا أَتَهَا أَمرونَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقوم والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسن وزياده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 كَفَ بِلههِ شَهيدًا بَيْنَناَا وَبَينَكُمْ إ كُّ إِن كُّا عَنْ عبَادَةِكُمْ لَغَافِلين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 أَم مَن لِكُ السَّمْو الأدَصَارَ وَمَ يخْرِرج الحَّ منِ الميت وَم يخْرِرج الحَّ منِن المييتِ وَيُخرجُ الْ الميتَ منِ الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هذا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا الكتاب لا ريب فيه وتفصيلا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتروا قل فأتوا مِثْلِهِ مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به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 وَإَِّ نُرِييًاكَ ذَعْضَ الذي نَعِدُهُمْ أَْ نَ تَفيك أَوْنَ توَوفَّيكَ فَإِلَهنَا مَرجعهُمْ فَإلَنا مَرْرجعُهُم سَُّ اللههُ شَهيدٌ على مَا يَفعلُون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 مَقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُمْ قُلْ إِنْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ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 الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت واليه ترجعون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 وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ كَمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ كَمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ نَذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كتاب إلا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأجْمِعُوا أَممرَكُمْ وَشركَ أَكُمْ ثمَُّ لاَا يَكُْ أَممرُكُمْ عَلَيكُم غَّةَ ثُ ثم قُضُوا ثمَُّا قُضُوا إلَْهَ وَلاَا تُظِرُون فَإِن تَوَّتُم فَمَا سَأْلتُكُم مِنْ أَجرْ إ إنْ أَجرِْه إِللاا عَى وَيَقُولُونَ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثَُّ بَعثْنَ مِنْ بعدِْهِ رُسُلًا إلىى قَوْمِ فَجاءُهُم فَجاءُهُمْ بِالْبَيينَاتِ فَمَا كانَُوا لِ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 مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا ان هذا لسحر مبين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 وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَال لَّهُمْ مُوسَى الْقُمْ قَال لَّهُمْ مُوسَى الْقُمْ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 وَمَا آممَنَ لِموسَ إِللاا ذُدِْيَةُم مِنْ قُِْهِ عَى خَوْفٍ مِنْ فِرَعونَ وَمَلَائِهِمْ أَ يَفْتِنَهُم وَإَِّ فِي الرَعونَ لعَاله فِي الأرْضِ وَإِهُلَ مِنَ المُسِْفِين. وَقَالَمُ سَاياَا قُْمِ إِن كُنْ تُمْ آممَتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ فَعَلَيْهِ تَوَككَلُوا إِن كُنْ تُمْ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ أَهْلَ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا هُوَ وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبيل الذيينَ لا يَعلمُون وَوجزْنَا بِبَنِي إسر إلَبَحْرَ فَأَتبعهُ فيِي الرون وَجودُ فَأَتبعَهُم فيِي الرون وَجُودُهُ بَغْي وَدُى حتىَ إذَا أَدَكَهُ الغَرَقُ قال آمنت قَالَنَا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَأَنَا وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُدَّنًا وَأَصْدَقَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ العلم إ رَبكَ يَقض بَينَهُم يَومَ القياامَةِ فِي مَا كانَوا فِين يَاخْتَلِفُون فَإِنكُ تَ فيِي شَك مَِّا أَن زَلنا إلَْكَ فَسألِ الذيذينَ يَقرَعُون فَسْألَِّذينَ يَقرَرَعونَ الكِتابَ من قبلك لقد جَ أَكَ الحَقُّ مِ الربِّكَ فَلا تَكَّ مِنَ المُممترين وَلَا تَكََُّ مِن الذيذينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللههِ فَتَكَ مِنْخَاسِرين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 فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لا امن من في الارض كلهم جميعا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 ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين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 وَأَنْ أقِم وَجَهَكَالِّينِ حَانِي فَ وَلَا تَكََُّ مِنَ الْ المُشْرِكين وَلَا تَدعْع مِن دُون اللهِ مَا لَا يَن فَعكَ وَلَا يَضُرُّك فَإِن فَعَْلتَ فَإِنكَ إِذًا مِنَ الظَّالِنِ